اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله واليك يرجع الامر كله على نيته وسره فاهل انت ان تحمد واهل انت ان تعبد وانت على كل شيء قدير اللهم لك الحمد حمد كثير طيبا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ولك الشكر كما ينبغي لجليل فضلك وجزيل انعامك اللهم لك الحمد الامانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا قابض لما بسط ولا باسط لما قبض ولا معز لمن اذلت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 المنزه عن الشبيه والاضداد رافع السبع الشدائد عالم الغيب وسر القلوب ومكنون الفؤاد اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ اللهم زينا بزينة وقفر لنا ما سلف وكان من الذنوب والاثام والعصيان يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث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 اقض حاجاتنا وحقق أمنياتنا واغفر زلاتنا يا من يعلم سرنا وعلانيتنا يا حي يا قيوم جمل امرنا ما أحييتنا جمل امرنا ما احييتنا وعافنا مَا ابقيتنا وارحمنا إِذَا توفيتنا وارحم بين يديك يوما قيامة ذل وقوفنا يم كتابنا ويسر حسابنا وثبت على الصراط اقدامنا واجعل المصطفى صلى الله عليه وسلم في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 اللهم إنا نعوذ بعزتك وجلالك من شتات الأمر ومما اسد الضر ومن حلول الفقر ومن ضيق الصدر امن علينا يا الله بدوام العافيه والستر يا رب العالمين اللهم اعز الإسلام وانصر المسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم امنا في أوطاننا واصلح ائمتنا وولاته وامورنا وانج بالحق والتوفيق والتسديد امامنا وولي امرنا اجعل عمله في رضاك خذ بناصيته للبر والتقوى واصلح له بطانته يا ذي الجلال والاكرام اللهم وفقه واخواه له واعوانه لما فيه صلاح الاسلام والمسلمين لما فيه صلاح الاسلام والمسلمين يا رب العالمين اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان كلهم عينا وظهيرا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 يا من لا تضيق بالسائلين ساحته يا من لا تضيق بالسائلين ساحته ولا بالمذنبين رحمته انقطعت الاسباب الا اليك انقطعت الاسباب الا اليك اوضعوا اسالك يا الله ان تعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا و امهاتنا وازواجنا و والمسلمين جميعا من النار اللهم اجعلها ليله الغفران والعدق من النيران اجعلنا طلقاء عفوك اجعلنا طلقاء عفوك يا رحيم ويا رحمان اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين محت تراب محاسن وجوههم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 تحت التراب والجنادل وحدنا اللهم ارحمنا اذا ادخلنا التراب واغلقت من القبور الأبواب فإذا الوحشة والوحدة وهول الحساب اللهم ارحمنا اذا اشتدت السكرات وتوالت الحشرات اللهم اغفر لنا اذا اشتدت السكرات وتوالت الحسرات اللهم ارحمنا إذا بلغت التراق والتفت الساق بالساق وحملنا على الاعناق الى ربك يومئذ المساء اللهم يا حي يا قيوم اننا نسالك باسماءك الحسنى وصفاتك العلا ان تطلع من عليائك على جمعنا هذا فترضى اجتماعنا اللهم انا نسالك ان تطلع من عليائك على جمعنا هذا فترضى اجتماعنا اللهم اغفر لنا اجمعين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 أن تنزل علينا هذه الساعه رحمه من عندك رحمه من عندك تهدي بها قلوبنا وتشرح بها صدورنا وترد بها غايبنا وتهدي بها ضالنا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 ولمن له حق علينا ولمن اوصانا بدعاء الخير عم الجميع بالرحمه والرضوان عم الجميع بالرحمه والرضوان وعاملنا ويهم باللطف والاحسان واجعل عقبه امرنا يا مولانا عندك العفو والصفح والغفران العفو والصفح والغفران والعتق من النيران سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وتسليماته على خير خلقه واشرف رسله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين